القوم الغارمين قوم في نعوم لا يتكون قال رب إني أخاف أن يكلمون وينطِب صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دنبون فأخاف أن يقتلون قال كلا فلَهَبَ بِآيَاتِنَا. فدعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نغبك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين فعالت فعلت كلت فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين من مبا ففتكم فوهبني ربي حكمه فوهبني ربي حكمه واجعلني من المرسلين <تس gli advice> وتلك نعمه تمنها علي أن عبدت بني إسراج. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُمْ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ قالوا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن تعقلون قال لئن اتخذت إيلانا غير رجعلا ك من المسرجون قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولوجتك بشيء الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال للملع حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وَإِنَّ لِلنَّاسِ حَلًّا إِلَّا الْجَاهِلِيَّةَ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا الرَّسُولَ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعْ الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون فألقى موسى عصام فإذا هي ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وها. سحرة سوف تعلمون له قطعا من أيديكم وأرجلكم من خلاف وله صلبا لكم قالوا لا ضير إن أن يغفر لنا ربنا خطايانا أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمتهم كريم كذلك وأورثناها بني السور